لا وَجعل الليلى وَها رآيتَين فمحون آيةَ اللين وَوجنا آية النهار مبصير مبصيرة للتبعُ فَضْلَ مِربكُم وَلتعلم عددد السنينَ والحساب وَكلَّ شيءم فَصلنا م تَفصلا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 نومًا مخذولًا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 بما في نفوسكم اذا تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا واتوا ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان رب وكان الشياطين ربه كفورا وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُم مَّبْتَغًا رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عاتِقِكَ وَسَارِعْ بِالْخَيْرَاتِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ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 قُتِلَ مَظْلُم فقد جعَلنا لِلهِ سُلقان فَلا يُسْنف في القَد إهُ كانَ مَ صُور وَل تَقبُ ملَ التيمِ إللاا بالالنتيه أَحْسَنُ حتىا يَدًا وَشُدده وَأَفُ بالِعَهْد إِ العهْد كَ مَسول وَأَْفُ بالِالكيل وأفُ الكَلَ إذ كلتُم وَزننُ بالِالْقِصاسِ المُستَقم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 إن الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بال جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه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 ذُركَْ فَ ضَرَبُ لَ الْ الأأَمْثَاللَ فَقلَلُّوا فَلَا يَستْطيعونَ سَبِيلَ وَقالوا أَإذَا كُ ععظَامَ وَررفَة أَئِن لَمَبِثُونَ خَلْق جَديددًا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 وما ارسلناك عليهم وكيلا ربك اعلم بما في السماوات ومن في الأرض وربك اعلم بما في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبين على بعض واتينا داوود زبورا وادع الذين زعمتم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 الكتاب مسطور وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب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 لا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 عليكم فيرسل عليكم طاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كثرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ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 ادوا لا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا اللا يلبثون خلافك الا قليلا سنه من قد ارسلنا من سنة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 فَلَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُلِ ٱرْبِ إِدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَآءَ الحق وزهق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 أُوحِيَ مِن أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إليك ثم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 بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن مِنْ كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وطالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر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 وَاَبْعَثَ الله بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَّنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً كَأَنَّهُ سَحَابٌ مِّن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 ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ماواهم جهنم مَا خَبَتْْ سِدَنَاهُم سَعيرَ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُم كَثَرُوا بِآياتِنَ وَقالَاوا وَقالَاُوا أَئِذَا كُنَّ عِظَامَوُ وَررفَةَ أَئِنَّ لَمَ بَعْثُونَ خَلْقًَا جديدا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَتَعًا فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّ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 إِ الذي نَأوتُ الْ العيلْمَ مِن قَبَلِهِ إذَا يُطْل عَلَيْهِمْ يَخِبونَ للِأَذطانِ سُجدَا وَيَقولونَ سُببحانَ رَبِّنَا إ كَان وَعد رَبِّنَا لَمَثْولَا وَيَخُِّونَ للِأَذطانَ بَنكونَ وَيَزيدُ خشوعى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 له ولي من الذل وكبره تكبيرا